إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هبا ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجاه وبست الجبال بساه فكانت هباء منبثاه وكنتم أمتي ما أصحاب المشام والسابقون السابقون انا عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارط وكأس معين لا يصدعوا ويصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب كينت كثيرا لا مقطوعه ولا ممنوعه افرش نرفعه ان شاء لهم شاء فجعلنا اذكرا أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك أترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وك. الأخرين لم جمو لون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر يشربون شرباً هيناً هذا نزلهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما ترون أنتم تخلقون حرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا لقسّم بمواقع النجوم وإنّه لقسّم لو تعلموا نعيم إنّه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسّه تجعلون رزقكم أنمكم تكذبون، فلولا. o senhor وريحان وجنة عين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين. هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم